خرو والال مواقف لك بطلي ما بين وجهك الشمس على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 أخذت من دلتك في انجال ثلاثين برية يسوى ثلاثين برية وطريك بال وفرقاك كية على كية وطريك لمر سيحات بال على كية وانا من الجال, لين الجال عليك أصفق من الجال, لين الجال عليك صفق بكفيا عليك وجر صوت الغلام أول لا حي الصوت قمريه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 الحب معذره بالرجال والله يعلم وش نديه